وعن جرير رضي الله عنه انه قال ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم مذ اسلمت ولا راني الا تبسم لي